عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الموسلين فالتقطه فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وغامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت نونه لكم وهم له ناصحون فواصل دينانه الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ا رَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ